أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم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 لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم وقمحون وجعلنا من بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُذِيرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُذِيرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام وَظَرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ مَثْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ İlla tekribun. "Dediler. Rabbimiz bilir ki, bizimle için sadece kusur نا تضيّرنا بكم لئلا تنته لنا رجماً ولا منا عذاب قال طائركم معكم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 وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطر لي وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحم بطر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوبي يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنسلنا على قوبي بعد himizden, min al-ı semaî, vma künn müzilim. İnzkânet يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروكم كم قبل قبلهم من القرون أنه وإليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حب فمِنهُ يَكُلون وَن عن فيِيهجَ النَّاتِ مِ النَّخم وَأَنَ بِ وَفَجَونَ فيهَ العون ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزوار كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن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 ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعوجون القديم للشمس يمتع بغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن إِنْ حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي فُلْكٍ مَّشْحُونٍ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ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 وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 الله إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين ما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 إِلَّا كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَلْيَذْكُرِ الْإِنْسَانُ مَا يَعْمَلُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا شَيْئًا وَلَا تُؤْذَنُ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 دعاء سلام قلما من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعلم الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه الذنبه التي كنتم تعدون اسلم هل بما كنتم تكفرون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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضياهم ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبوي له إن هو إلا ذكر. وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُنُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ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 وَقُرْبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيدٌ قُلْ يُحِي هَالَذِي أَشْأَهَا